يُرَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا يُرُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَثَبَّتُوا الذين, الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الذين كفروا كل بنان في قلوب الذين كفروا